لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَادِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى طراط العزيز الحميد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 بَلِ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ فِي عَذَابٍ وَضَلالٍ بَعِيدٍ أَفَلَنْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إن شَ نَنفسسِص بِهِمُ الأَّ أَْ نُسْقطَعَ لَْهِم كسَ فَِن السَّم إن في ذَلِكَ لآَةَ لكُلعَاب مُونيب وَلا قَد آتَن دَود مِنَّ فَفضلَ يا جبان أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ونسليمان الريع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 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشْاءُ مِنْ م حَاريدَ وَتَماسِيلَ وَجِفَانٍ كَلْجَوَابِ وَقُذُور الاسِيات يَعْعملَلوا آلَدَُودَ شُكْرَ وَقَللٌ مِن عأَبَاد يَ الشَّكُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا بَقِ الْلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا بَأْسُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهِ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِنَتِ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ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 فَأعرَض فَأَصَلنا عَلَْهِم سَيل الْعَرِم وَبَدَّ النهُ بِجََّ سَيْهِم وَبَددَّ النهُ بِجََّتَيْهِمْ جَنََّن زَواسَيُكُلٍ خَمطِ وَأَسُِْ وَشَيئٍ مِن سدر قليل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 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْرَاهِيمُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَمَن إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ الله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 قل أروني الذين ألحقتم فيه شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا 119. وحفة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 110. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم والُلَكُمْ م عَذُ يَوْمِ لَا تَْتَأخِرُونَ عَنْهُ سَعَتَ وَلَا تَسَقَدمُون وَقَالَ الذيذينَ كَفَرُونَ نُؤمِنَ بِهذَ الْقُبآان وَل بَِّذ بَيْنَ يَدَيْ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 مَهَارِ اسْتَأْمُرُونَنا أَن مَكْثُرَ بِاللَّهِ وَلَجَعَلَ لَهُ أَنذادا وَأَسَرُّ نَدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا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 ما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَم أَم وَكُم وَلا أَولادُكُم بالَِّت تُقَِّبُكُم معزَنَ زُلْفَ إَِّ منَنْ آممَن وَامِلَ الصالِحَ إَِّ مَنْ آممَنَ وَامِلَ الصالح سَأُولائِكَ لَهُم جَزَ وَضعفِ بِمَا عَامِل وَهُ فِون 124. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون 125. قل إن ربي يبسط الرزق مِنْ يشاء من عباده ويقدر له وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرازقين وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنس ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضبا ونقول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 ما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر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 فكَ ف كان نكير قُلإنا آوقوب وَحييدأَ تقول الله من وَفاضكمُم ت تَفَكَوا ن ب صحبكُم مِن ج إن هو إِلَّا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إِلَّا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباصل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وَإِنِ اهْتَدَيْتَ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِالنَّذِيرِ وأنا له التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقلفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريد